لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين إذ قالوا ليوسف وأخوه أحبوا إلى أبينا منا ونحن عصبة إن أبانا لفي ضلال مبين وقتلوا يوسف واطرحوه أرضا يخل لكم وجه أبيكم وتكونوا من بعده قوما صالحين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 ولما بلغ شده آتيناه حكما وعلمًا وكذلك نجز المحسنين وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وولقت الأبواب وقالت هيتلك قال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالمون ولئن قد همت به وهم بها لولا أرأى برهانا ربي كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين واستبق الباب وانقدت قميصه من دبره وألف يا سيدها لذا الباب قالت ما جزاء من أراد بأهلك سوءا إلا أن يستنأو عذاب أليم قال هي راودتني عن نفسي وشهد شاهد من أهلها إن كان قميصه قد من دبر فكذبت وهو من الصادقين وإن كان قميصه قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبين <تصفيق> قال هي راودتني عن نفسي وشهد شاهد من أهلها إن كان قميصه قد من قبول فصدق وهو من الكاذبين وإن كان قميصه قد من دبر فكذبت وهو من الصادقين فلما رأى فلما رأى قميصه قد من دبر قال إنه من كيدك إن كيدك عظيم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 قالت فذلكن الذي لمتنني فيه ولقد راوته عن نفسي فاستعصم ولئن لم يفعل ما آمره ليسنن وليكون من الصاغرين قال رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليه النواكم من الجاهلين قال رب السجن أحب إلي مما تدعونني إليه وإلا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 اشتركوا <تصفيق>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 وقال الذين منهما وذكر بعد أمة أنا أنبئكم بتأويله فأرسلون يوسف أيها الصديق قافتنا في سبع بقرات سمان يأكلهن سبع نجاف وسبع سنبلات خضر وأخر يابسات لعلي أرجع إلى الناس لعلهم يعلمون قال تزرعون سبع سنين دأبا فما حصدتم فذروه في صنبله إلا قليلا مما تأكلون ثم يأتي من بعد ذلك عام فيه غاث النس وفيه عصر ثم يأتي من بعد ذلك عام ثم يأتي من بعد ذلك سبع شداد يأكل ما قدمتم لهن إلا قليلا مما تحسن ثم يأتي من بعد ذلك عام فيه غاث الناس وفيه عاصرون وقال الملك اتوني به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 وَلَجَعَلْنِ عَلَى خَزَائِنِ الْأَرْضِ إِنِّي حَفِيظٌ عَلِيمٌ وَكَذَلِكَ مَكَنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ يَتَبَوَّأُ مِنْهَا حَيْثُ يَشَاءُ نُصِيبُ بِرَحْمَتِنَا مَنْ شَاءَ وَلَا نُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ وَلَا أَجْرُ الْخَ وَلَا أَجْرُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ لِلَّذِينَ آمنوا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 يعرفون غائزا انقلبوا الى اهلهم اذا انقلبوا الى اهلهم لعلهم يرجعون فلما رجعوا الى ابيهم قالوا يا ابانا فلم فلما رجعوا الى ابيهم قالوا يا ابانا منع عنا الكيل فَلَمَّا رَجَعُوا إِلَىٰ أَبِيهِمْ قَالُوا يَا أَبَانَا مُنْعِمٌّ لَّنَا الْقَيْ لُ فَأَرْسِلْ مَعَنَا أَخَانَا نَكْتَل وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ قَالَ هَلْ آمَنُكُمْ عَلَيْهِ إِلَّا كَمَا آمَنتُكُم عَلَىٰ أَخِيهِمْ مِن قَبْلُ فَاللَّهُ خَيْرٌ حَافِظًا وَهُوَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ وَلَمَّا فَتَحُوا مَتَاعَهُمْ وَجَدُوا بِضَاعَتَهُمْ رُدَّتْ إِلَيْهِمْ قالوا يا أبانا ما نبغي هذه بضاعتنا ردت إلينا ونمير أهلنا ونحفظ واخانا ونزداد كيل بعير ذلك كيل يسير قال لن أرسله معكم حتى تؤتوني موثقا من الله لتأتنني به إلا أي يحاط بكم فلما آتوه موثقهم قال الله على ما نقول وكل وقال يا بني لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من أبواب متفرقة وما أغني عنكم من الله من شيء إن الحكم إلا لله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 ولمّا دخلوا على يوسف آوا إليه أخاه قال إني أنا أخوك فلا تبتئس مما كانوا يعملون فلما جهزهم بجهازهم جعل الاستقاهة في رحل أخيه ثم أذن مؤذن ثم أذن مؤذن أيتها العير إنكم ثم أذن مؤذن أيتها العير إنكم لسارقون قالوا وأقبلوا عليهم ماذا تفقدون قالوا نفقد سواع الملك ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم قالوا تالله قالوا طال الله لقد علمتم ما جئنا لنفسد في الارض وما كنا سالقين قالوا فما جزاؤه ان كنتم كاذبين قالوا جزاؤه ما وجد في رحله فهو جزاؤه كذلك نجزي الظالمين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 قال كبيرهم ألم تعلموا أن باكم قد أخذ عليكم موثقا من الله ومن قبل ومن قبل ما فرتم في يوسف فلن أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي أو يحكم الله لي وهو خير الحاكمين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 قالوا تَالَ اللهِ تَفْتَوْ تَذْكُرُ يُوسُفَ حَتَّى تَكُونَ حَرَضًا أَوْ تَكُونَ مِنَ الْهَالِكِينَ قَالَ إِنَّمَا أَشْكُو بَثِّ وَحُزْنِ إلَى اللهِ وَأَعْلَمُ مِنَ اللهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ يَا بَنِي اذْهَبُوا فَتَحَسَّسُوا من يُوسُفَ وَأَخِيهِ وَلَا تَيَسُوا مِنْ رَوْحِ اللهِ إِنَّهُ لَا يَيْأسُ مِنْ رَوْحِ اللهِ إلَّا الْقَوْمُ الْكَافِرُونَ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 قال أنا يوسف وهذا أخي قد من الله علينا إنه من يتقي ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين قالوا تَالَّاه قالوا تَالَّاه لَقَدْ آثَرَكَ اللَّهُ عَلَيْنَا وَإِن كُنَّا لَخَاطِئِينَ قال لا تثني بعلينكم اليوم يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين إذهبوا بقميسي هذا فألقوه على وجه أبي يأتي بصيرا وأتوني بأهلكم أجمعين ولما فصلت العير قال أبوهم إني لأجد ليح يوسف لولا أن تفندون قالوا تَالَ اللهِ إِنَّكَ لَفِي ظَلَانِكَ الْقَدِيمِ فَلَمَّا أَجَاءَ الْبَشِيرُ أَلْقَاهُ عَلَى وَجْهِهِ فَرْتَدَّ بَصِيرَ قَالَ أَلَمْ أَقُلَ لَكُمْ إِنِّي أَعْلَمُ غَيْبَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ قَالَ أَلَمْ أَقُلَ لَكُمْ إِنِّي أَعْلَمُ مِنَ اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ قالوا يا أبانا استغفر لنا ذنوبنا إنا كنا خاطئين قال سوف أستغفر لكم ربي إنه هو الغفور الرحيم ولما دخلوا على يوسف آوى إليه أخاه ولما دخلوا على يوسف آوى إليه أبويه وقال دخلوا مصر إن شاء الله آمنين ورفع أبويه على الأرش وخروا له سجداً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 رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفنا مسلمين والحقنا بالصالحين توفني مسلماً والحقني بالصالحين أنتولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين ذلك من أمثال غيب نوحه إليك وما كنّت لديهم إذ أجمعوا أمرهم وهم يمكرون وما أكثر الناس ولو حرست بمؤمن وما تسألهم عليه من أجر إن هو إلا ذكر للعالم وما تسألهم عليه من أجر إن هو إلا للعالمين وكأي من آيات في السماوات والأرض يمرون بها وهم عنها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 وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا نُّوحِي إِلَيْهِم مِّن أَهْلِ الْقُرَى أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ من قَبْلِهِمْ وَلَدَارُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ لِّلَّذِينَ اتَّقَوْا أَفَلَا تَعْقِلُونَ حَتَّى إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَتْحُ وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَذْرُونَ أَنفُسَهُمْ يَطْلُبُونَ مُرَادَ اللَّهِ ۗ قُلْ هَٰذَا بَشَرٌ مِّنكُمْ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا قصصهم عبارة لأول الألباب ما كان حديثاً يفترى ولكن تسلق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدوء ورحمة وهدوء رحمة لقوم يؤمنون.